بوك تو أدخموطستا تسخرا تسعة وثمانون تسعة كيلو الأمر واحد الأمر واحد شن تزاليان زارماتي خار نو خار اس كسول كثيرا هل كنت غير هكذا انت هل لا كنت غير هكذا شن <تصفيق> زاليان تنام كثيرا هل نمت اقل من هكذا أنت تنام كثيرا هل لا نمت أقل من هكذا؟ شن تاليان كويان مدخر، نم مدخر أس كويان أنت تأتي متأخراً كثيرا هل أتيت غير هكذا؟ أنت تأتي متأخراً كثيرا هل لا أتيت غير هكذا؟ شن تاليان خمامغلا إتسيني نو إتسيني أس خمامغلا أنت تضحك بصوت عالي هل لا ضحكت غير هكذا؟ أنت تضحك بصوت عالي هل لا تضحك غير هكذا؟ شن تاليان جومت لباراكوب نو لباراكوب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 هل لا شربت غير هكذا؟ انت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ شين زاليان تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ تزليان بورس مشاؤب نو كثيرا جدا هل اشتغلت غير هكذا انك تشتغل كثيرا جدا هل لا اشتغلت غير هكذا زليان تشكارا ميديخار نو انت تسير بسرعه عاليه هل سرت غير هكذا أنت تسير بسرعة عاليه هل لا سرعت غير هكذا ابرزانديت يا سيد مولر اصحى يا سيد اجلس يا سيد مولر اجلس يا سيد ميلر. ترتندبودت باتونو ميلر. ابقى جالسا يا سيد ميلر. ابقى جالسا يا سيد ميلر. ما يثبتنت. كن صبورا. كن صبورا. نو وقتك كفايه خذ وقت كافيا ما <تصفيق> يثمنيت انتظر لحظه, انتظر لحظة. <تصفيق> كن حذرا, <تصفيق> كن, حذرا. <تصفيق> كن دقيقا في المواعيد كن دقيقا في المواعيد نو لا تكن لا تكن غبيا, لا تكن غبيا.